وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الأرض وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِفُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظَلَّ النَّرْمَاقِدُ عَلَى ظَهْرِهِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُوبِقَهُم بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ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 112. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومما رزقناهم ينفقون 113. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون 114. وجزاء سيئة سيئة مثلها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 112. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ 113. وإنا إذا أذقنا منا رحمة فرح بها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 129. يتووجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير